بسم الله الرحمن الرحيم امين والكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي anakku wahai anak anakku wahai anak anakku wahai anak anakku wahai anak anakku وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منه بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين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 وجدنا اباءنا على امه وتنا على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها Ila qal mutrafuha inna wajadana Aba anna ala umma Wainna ala atharihim قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا, قالوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَ وَأَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبَرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتَهَا أُولَٰئِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مبين. ولم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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهب بك فإنا منهم منتقمون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 فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 ولمَّ جاء أعيسَ بالبيناتِ قالَ قد جئتُكُم بالحكمةِ ولأبينَ لكم ولأبينَ لكم بعضَ الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون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 Am abramu amram? Fatinam ubramu? Am yahsabu? An Na la nasmag sirlham? Wajawahum? Bela? Wrusulna? Ldihim? Yaktubu? Qul